يتفرج في قانات من القانوات كان القانوات كثيرة اليوم ما شاء الله حتى بعض المنتسبين للسلفية رمدانوا قانات الله يجيب الخير ودخلوا فيها المتردية والنطيحة وما أكل السبوع دخلوا فيها كل شيء حتى النجساوي يدخل بهذه القانات النجساوي عليه من الله ما يستحق يدخل في القانات هذه خلاص يعني سقط القناع عني عن القناع عرفت من هذه الأنيس وجماعتها على من يرتكزون من هو إمامهم في ذلك وهذا النسوي هذا من فوق يبغي يكون هو طاغ التحن ما غاد يلعبوا معه غاد يكونوا تحت إمرته